نسائكم إن ارتبتم فعدتهم, فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف